"Kanalı, "Napnu, aklım bimen fiha, lanunajyan nehu ve ahlhu, illam مِنَ kânat min رسلنا لقنسي أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون علامة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 ve tümlede kendilerinden saldırd thumbnails ve ateştenleri için dünyanın halinin her haritlerinden az invers er capacity